كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره فمن شاء ذكر وما يذكرون الا ان يشاء اهل التقوى واهل المغفره بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان نرجع عظامه بلا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 يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَزُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ